نعم السلام عليكم الحمد لله والسلامة والسلام عليكم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله ونفسه سارع لكم من الدين ووصم به نوحا والذي أوحين إليك ووصم به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه فبرع المشكين ما تدعوهم إليه الله يستبي إليه من يشاء ويحدي إليه من يونيه آيات من سورة القرآن سورة بسم الله سرع لكم من الدين يا مسلمين يعني عن ناش هذا نزاء للناس ويداء المسلمين نوص بيه نوحا يعني نوح عليه السلام أو الرسول بعد آدم عليه السلام ومين آدم آدم ونوح عشر قرون كذا كله على التوحيد فالشياطين اه اخذت بسباب الفوقة بين المسلمين وسعى الى تخريم الدين باكتب الشياطين لأن الشياطين تكرهوا التوحيد التوحيد يوصل للجنة والمشرك يكون مقلب في الناء يسعى الى تخريم التوحيد عند المسلمين حتى يقعوا بالشرك ويدخلهم النار حقبا عهد الإنسان سألكم من الدين والصبيب نوعي السلام الرسول الأول وهو جد الأنبياء وجاء بالتوحيد وقضيته معقوم كان إيه؟ في تعظيم القبور والموتى واتخذهم أرباب من دون الله هذه قضية نوع تعقومه كانوا يمشون ودعون الصنع والدنوى سويا هو مشه ادوكا وناسا اللي كانوا رجال الله الصالحين فلما ماتوا كانوا نصبوا لنا تكثير حطوا مكانهم هنا فكره عشان الرد عشان لا نعبد ربنا على طريقتهم فلما تمشخ العلم العلم الاحص ومرت السنون مر الزمن عبدوه ايه بمنايدته بدعاء ايه كثير من النذور لهم وعمل الموالد والطواف بقبورهم يعانوا بهم في امورهم مناداتين والتوكل عليهم هكذا قاموا ذلك عمرو بعد ما مات اه العلم راح والشنون مرت اخذ الناس باسباب الضلال او الجهل رمى تعال بقى عشان فعيه السلام كي يجد لهم دينهم ودعوهم إلى التوحيد وكسطه معروفة أن أدعى قومه ليلا ونهارا فلم يسيرهم دعاء إلا فرعا وهذا كله تحلم منه دعاء الحق أمامهم صعوبات مع الناس الحق والناس معطاء الجهاز فإذا لم يصبروا على العلم يتمخذون التوحيد فيقفونا ضد التوحيد والحالبون التوحيد لأن التوحيد فيه الكزام تبتزم بالدين الصحيح بالحديث الصحيح وتفسير الآية الصحيح تلزم براتك بالدين تلزم أولادك بالدين تلزم الناس لحولك بالدين برشتون طيب فكل هذا صعب على الناس لأن الناس ليقبلون الحق بسهولة فلذلك إذا أنت دعوت الناس إلى الخير ولا يزيقون يستجيب لك فلا تحزن إذا كان عددك قليل لا تحزن لأن نوح قنى البسافي إلا خمسين عام الحكومه وما آمن معه إلا قليل فهذا كله دار شهنة أن نصبر على التوحيش والمتحي ولو الناس عادونا وطرقونا في المحل القليل فهذا نأشف لكلتنا ونجد وراء الجمهور الغفيرة من الناس على البدع. الكثيرون ونمشي معهم للكثرة لا لا يهمون الكثرة يهمون الدين الصحيح ولكن اتبعوا قليل فعقيم بحظيف نوح هكذا بيره ما بعد ثم بعد نوص بنوح ونجأ وحينا اليكم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله ثم رصب إبراهيم وموسى حيث خمسة أول عزم الرسل أول عزم كان رسل خمسة أول عزم نوع وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد العليم ودعوة النوع هي دعوة إبراهيم هي دعوة موسى هي دعوة عيسى هي دعوة النبي صاصر وهي سراع من الشرك والتوحيد بأساليب مختلفة فهل أساس الأمور أنها بالتوحيد ولا ننصرف عنه أبدا ولا نسأل منه لأنه هو حياة القلوب وهو ترجمع لقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله قالت خلق جن وإنس إنا لعبدون مرزم الرزق ومعين إنس وإطعمون إن الله ورزقه لكوة المتين سمع يا أخي هذا كله فالرسل دعواتهم فرصيات الإخوان سلفيهم بزهد من رشاكو والدين السلفي ويتاخر ويتعب ويتقارم ويترشق اه شله رحمه الاله ان انكم من اشاد يكون بالتليفون تكلم فيه وكلم اخوك اللي البلد الثانيه وكلم الشيخ اللي في البلد الثانيه وكلم الشيخ اللي معاك وتستشيره وتساله وتقدروا اشياخك عندك اشياخ كبار قدروهم وعرفوا الناس بيهم وجابوا ايداي ويقولوا الناس عليهم وسالوا اهل مكة سلفيين وغيرهم ما سلفيين حتى تقوى المسلمون واجتمعون على كلمه سواء وجموع قالت تعال نحن اهل السنه نحن مش اصلا نحن اهل السنه والجماعه بس لا ينفر جماعه فقط لا ينفر فلمده هيك سنه وجماعه والبركه في الجماعة الجماعة راحة النعمة والفرق عذاب وانا مش هاتم يقولون انه يكون زي ما يرأي بالقراصية والناحية كل واحد يخده كل واحد عاد فيهت وبيشتغل وعنده اعمال وعنده تجارة وعنده وظيفة ويأكل ويشرب وينام ويصلي وخلاص لا لا يمفعه لابد في كلك وقت تشتمع به مع اخوانك تتدارسه تتأخد تحبه وهكذا كل حي وكل ناس مع بعضهم حتى إذا عرفنا معرف البلاد المختلفة نسعر بالقوة مش قوة عشان ثورة أو عشان مظاهرة لا قوة إيمانية نسعر لنا كلاد ناس يحبون يسمعون منا وما جيت عندكم في ليبيا فسرني ما أنتم عليه من اجتماع في السلبيين وكسروا الحمد لله وأولاك الأمر بل لو يعرفونكم لأنكم لنشع عندكم ثورة وليش عندك ولا عندكم مشاومات ولا ادعاءات فالناس على طوق على حقيقتكم فخلوكم على هذا الوجه والسلوب الناس الاخرين ولا تساموا مليك اختلاف مع الناس ولا تقولوا هذا صوفي وتتقوا انصحوا وانصحوا سعد الفرقه وانصحوا ذاك والناس المخالفين اللي اصحاب التكفير والهجرة غيرهم لا الذين يقومون السنه كونوا كلكم قطعة واحدة وقونوا اتقوا الله اخوان في الاسلام اتقوا في بلادكم لا تفعليوا افعال الخوارج كل هذه افعال الخوارج وعاربوا اموركم بالحكمة دون عجربات دون نزاعات دون قتالات دون زددرق وكذا رسيحة لكم تقوى الله والصبر على ذلك وتصدق الشيخكم وانا رسيح الله تسألوا سؤال اجيب عليكم Lo almo poco me s engaás coner, cam aparecer en este mí, o sana tu sermo a su del la o